ثم لنحن ض ر ّ ا َّ ه م حول جهنم ج ت ي ة ثم ل ن ن ز ع ن ا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ع ت ي ا ثم لنحن أعلم بالذينهم أولى بها ص ب ي ا و َ إ ِ م ِ ن َ ك ُ م ْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ التَّقَوَّنَ ذ َ ر ُ ا ل ض َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ فِيهَا ج ِ ت ِ ي ً ا وَإِذَا ت ُ ت ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ آيَاتُنَا ب َ ي ن َ ا ت ٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خ َ ي ْ ر ُ م َْ ق َ ا م َ ا وَأَحْسَنُ نَدِيَّ وَكَمَهَلَكْنَا ّ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أ َ ث َ ا ث َ ه وَرِئَةٌ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ا ل ض َّ ل َ ا ل َ ة ِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ حَتَّى إِذَا ر َ أ َ و ا مَا يُعْدُونَ و إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ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 ونرثهما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم ع ز ا كلا س ك ْ ف ر و ن بعبادتهم ويقولون عليهم غدا